وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبْ وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوْذُو لَوَأَنَّهُمْ بَدُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاهٍ فِيهُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيهُمْ مَا قَتَلُوا